Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim. Oh mm -hmm. Sytuł się ten ścian. Sytuł się لِما باعكم ولا ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم I Wszelkie prawa zastrzeżone Śmiejąc się na nie you وَإِذْ قَادَ مُوسَى قَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ 114. فتوبوا بَارِئِكُمْ بارئكم فاقتلوا أنفسكم خَيْرٌ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم I nawu, nawu, nawu, nawu, nawu, Życzyłabym sobie, że موتكم لعلكم تشكرون وظللنا Wszelkie prawa وَإِذْ قُلْنَا دِخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاكُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياً وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب في أعصابك الحياة من جثنتا عينا من عشرة عينا قد علم كل 119. كلوا من رزق الله. كلوا Qultum ya A consume. di فريقا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. Są to kluczowe Świętym sposobem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 لقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة سمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا في قلوبهم العجل بكفر 129. سما يأمركم به إيمانكم 119. من دون الناس فتمنوا الموت فتمن الله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا 121. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بئس ما به أنفسهم لو ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إِذْ يَعْنَلُ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ إِبْرَاهِيمَ Makami, iberon, iberon, iberon, iberon, iberon, iberon, iberon, فهِذِن إلَ إِذرَهِ مَ Zdjęcia <toddress> i neła weła fi him K Lazizul Haki Słyszeliśmy o ولكم ما ولا تسألون Yehdi man yashak. so, so Tu chorodzi teę fełon وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فوري وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَيْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا Lękam ظَلَمُوا مِنْهُمْ tym momencie, jakim jestem, ويزكيكم الدكتور فَأَكُرُونِ أَنْفُرُكُمْ وَشُكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ الشر الصابرين <اللذي> Zdjęcia قالدين فيك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم بحري الدكتور سحاب المسخر بين السماء بَرَاءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الَّذِينَ الْعَذَابَ بِهِمُ fa fa la an na na ka r ra nie wiem, czy ألالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود ياي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قى. <تصفيق> مثel الذين كفروا كَمَثَلِ الذي ينعق بما لا يسمع إلا دُعَاءً yeah the ولكم في القصاص حياتي 126. وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Szczytam się z tym, co się dzieje w tym momencie. Szczytam się Śpiewaczka w قم sobie, الصيام mogli rozwiązać Panie Przewodniczący, فتاب عليكم وعفا عنكم Panie Komisarzu, وعفا عنكم Panie Komisarzu, wa qulū wash-sharru waḥad tayantafiyāna lakum حدود الله فلا تقرغوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لا <تصفيق> تأكلوا. <تصفيق> وَهُنَّ كَانَ الْأُنثَىٰ 117. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 118. إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل باللي <تصفيق> كان اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين في bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu inna allaha yuhibbul 119. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 119. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدئة من صيام أو صدقة 119. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الله. الحج أشهر مقلوما Będziemy mówić o حسنات و في الآخرة حسنات عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا Allahu siri al 114. قِيلَ قيل له اتق الله أخذته الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ 115. فحسبه جهنم ولبئس تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ولمسجد والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردون وَمَن ومن مِنْكُمْ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أعمالهم في 119. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك يسألونك عن الخمر mój, قل mój, يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 لفضيله الدكتور محمد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 110. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم Panie <try> وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيمِ وطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم 122. وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا nie ma dla mnie żadnego zadania, ale nie لا يأخذكم الله بالغافل في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن رب ضن بنا ولا يحل له الله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سأكون بمعروف أو تسريح 111. فأولئك هم عالمون 112. فإن فلا تحل له من بعد حتى لا تنكح غيره فإن طلقها la ko tumun nisa afa valang agalang hun ولا من نفسه، ولا تتخذوا. Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej o tym, co mówiłem o tym, Żyłabym się z بينهم بِمَزْكَلًا كُم وَأَفْغَر وَاللَّهُ يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات وعلى أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهم وكسوتهم 119. <تصفيق> لا تكلف نفس إلا لَقُلْنَاهَا الله أَنَّ الله يُتَوَفَّوْنَ inna abata ashhur wa ولقد <تصفيق> بالمع. على النكاح يبلغ الكتاب اجله وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا 117. وعلموا أن الله غفور حليم لا عليكم إن One minute. I'm Wszystkie te آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُوا قاتل وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ملكا اذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا النقاتل في سبيل الله قال هل قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا قالوا وما لنا? قال, وقد أخرجنا من ديارنا وقد من ديارنا قد بعث لكم ملكا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء قال لهم النبي ام ان ايه ملكه ان ياتيه متابوت لفضيله <تصفيق> ليس مني، أما الشرب مني. أشعبوا منه إلا قليلاً Love. أنت أبتك سبع سنابل والله يضعف لمن يشاء. Nie może اصابعو أبلوا فتركو صلدا لا يقدرون على شيء مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْ فإن لن نصبها وابل فطل والله بما تعملون الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم منه وفضلا والله Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam كَفِّرُ عَنْكُم مِنْ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما من خير فلأنفسكم لا <تصفيق> الدكتور 119. سبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون النَّاسَ الناس الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن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 Wszelkie <todgly> prawa Mangur <try> 124. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن إذا تبايعتم wa la yubarru wa katibu ala shadid wa in taf'alu اتقوا الله الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِغَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدْنُونَ Niech przyjdzie w مُنْقَلِبُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْنُونَ عَلِيمٌ وَإِن كنتم على سفر فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي للذي اقتمن أمامته وليأتق الله ربه ولا تكتم الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْ غَافِلٌ إِنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا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 شاء وأعلب يشاء، على كل شيء. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله هما كان سبب و ربنا لا تؤاخذنا wa bana'a la ta kama hamatuhu 'ala alladhina Madrasa.net